الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما إنك أنت العليم الحكيم اقرأ علينا البيت السابق أمس الذي وقفنا عنده واجهد بعزم قوي لانتناء له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى واجهد بعزم قوي لانتناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنسح فبذله للطلاب محتسباً في السر والجهر والأستاذ فاحترمي ومرحبا نعم. قف على هذا نحن بالأمس سبق معنا أن تكلمنا على ما يتعلق بالاجتهاد وعلو هم وهذا الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وجهد بعزم قوي إلا له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم تكلمنا على النصح الذي يجب على المعلم أن يبذله للطلاب، وافرن في ذلك في حينه، وبقي عندنا احترام المعلم، نعم، وكنا بدأنا فيه بالأمس، أليس كذلك؟ نعم، كنا بدأنا في ذلك بالأمس أو بالأمس، واليوم نستكمل. ما يتبقى في هذا وذلك فإن المعلم هو طريق الخير التي تسلكها وتبدأ تترقى منها فإذا أنت أكرمته وعظمته وقدرته وأجللته فإنك توفق للخير وإلا فإنك ستحرم الخير كله فينبغي لك أن تقوم بذلك وهذا ما سنبدأ اليوم حديثنا فيه ألا وهو الوصية باحترام المعلم المعلم معشر الإخوة والأبناء هو الأب الروحي وبعض السلف يقول في أب النسب هذا أب الجسد بعض السلف يقول عن أب النسب والدك الذي تنسب إليه وتسلسل من ظهره يقول عنه هذا أبو النسب والمعلم أبو الدين أبو ديني يعلمك الدين ويفققك في الدين وأصل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم إلى الغائق الحديث وفي سنده لي هذا الحديث فالشاهد من هنا ومن أمثاله أخذ بعض السلف أن المعلم هو الأب الديني لك يعني أب الروح يغذيك بالمكارم ويغذيك بمحاسن الآداب ومعالي الأخلاق التي ينبغي لك أن تتصف بها فهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى والأستاذ فاحترمي فهذا الأدب لا بد منه لطالب العلم أدب الاحترام للمعلم أدب الاحترام للمعلم بل كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه فسببه هذا الأدب كل خير يناله طالب العلم ويحصله من شيخه سببه هذا الأدب وقولنا كل خير يعم التعليم والتأديم والبر والإحسان والإذناء لك والتقريب لك وربما اختصاصه بك نعم وتقريبه لك دون غيرك فهذا سببه هذا الأدب لزوم هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب فكل خير يحصله الطالب من شيخه سببه هذا الأدب وكل خير يحرمه الطالب من معلمه سببه فقدان الطالب لهذا الأدب إذن فمرجع الخير كله الذي تجنيه من المعلم إلى هذا الفزام الأدب معه ومرجع الحرمان من الخير كله فلا تجني من هذا المعلم شيئا سببه فقدان هذا الأدب فليعلم إذن أن طالب العلم لا ينال العلم إلا بتعظيمه لأهله وتوقيره لأستاذه. هذا لا بد أن يستقر في نفوسنا جميعا. كل خير لا بد وأن يكون سببه تعظيم المعلم. وحرمان كل خير لا بد وأن يكون فقدانه أو سبب فقده عدم احترام وتعظيم هذا المعلم. فإذا أنت راعيت حقه وبالغت في تعظيمه وإجلاله وتوقيره فزت بما تريد وما تؤمن وفوق ما تريد وتؤمن إذا أنت بالغت في إعظام المعلم وتوقيره فزت بما تريد وفوق ما تريد وإن أنت قصرت في هذا الجانب يفوتك بقدر ما تقصر في ذلك حتى حتى ربما لا تصيب من المعلم الذي قصدته شيئا وقديما قيل رأيت أحق الحق حق المعلم رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق لقد حق أن يهدا إليه كرامة لتعليم حرف واحد الف درهم رأيت أحق الحق حق المعلم هذا أحق الحق على طالب العلم بعد حق الله سبحانه وتعالى هذا أمر مفروغ منه وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدا أو حق أن يهدا إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف جرمان فأحق الحق عليك بعد حق الله جل وعلا ووالديك حق المعلم فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في دين الله تبارك وتعالى فهو أبوك في الدين كما قال بعض السلف فإذا على الطالب النبي أن يحسن الاستفتاح بهذا المفتاح مفتاح الأدب مع المعلم فمن أحسن الاستفتاح بهذا المفتاح فأكرم معلمه وأستاذه فإنه سيجد حينئذ ما تقدم معنا والنصحة فابذله للطلاب مجتهدا سيجد النصحة من المعلم ويجد من المعلم الاجتهاد في إرشاده وفي تفهيمه في إرشاده وفي تفهيمه فإن المعلم حاله على نوعين حال التعليم عموما وحال الاجتهاد فيه خصوصا فالغالب من حال المعلم في الإجتهاد أنه لا يكون إلا مع من رضي عنه. الغالب من حال المعلم في الإجتهاد في النصح والعطاء والبذل بغير حدود للطلاب لا يكون هذا منه إلا مع من رضي عنهم وذلك بحسن أخلاقهم وحسن توددهم وحسن تعظيمهم وتوقيرهم له. فإن فرطوا في ذلك فليصبروا إما على قلة العلم وإما على عدمه إما على القلة وإما على العدم فيجود عليك المعلم بقدر ما تحترمه بقدر ما تحترمه فإذا لم تقم بذلك فاصبر على ما يفوتك حينئذ وقديما قيل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما أليس كذلك إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لداءك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمه اصبر على المرض إذا كنت مع الطبيب جافيا الطبيب يحتاج منك أيضا الملاطفة وحسن الأدب معه ما هو أنت تعلمه جاء ليداويك ويعالجه فإن أنت التزمت معه الأدب والإعظام له والدعاء له هذا سيعطينا إن شاء الله تعالى في الآداب فهذا يا معشر الإخوة والأبناء كثير مننا يعلمه لكن عند التطبيق ينساه أو يتناساه وبعض الطلبة أجرنا الله وإياكم من ذلك لا يفتح هذا يأتي إلى الطلب قبل أن يتعلم أدب الطلب وهذه مصيبة عظيمة تراه فتعظمه فتسمعه فتكثمه تراه في صورته فيعجبك يتصرف في أخلاقه فيغضبك تكثمه تذمه فالشاهد فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه الطبيب المداوي لهذا الداء واصبر أو وقنع بجهلك كما أيضا في هواية أخرى إن جفوت معلما فالواجب أن نحترم المعلم وأن نتواضع له فإنا سنجد في تلام السلف ما يدل على ذلك وهذا هو الشف الثاني في هذا الباب الذي به تنال الخيراء إن شاء الله تعالى، فالأول في جانب المعلم والثاني في جانبك أنت أيها المتعلم، فلا ينبغي للطالب أن يجادل معلمه. هذا أولا، ينبغي له أن يلتزم معه الأدب فلا يجادله ولا يماريه، فإن المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير. وتجعله يزوي عنك العلم الكثير المماراة للمعلم تذهب بالخير الكثير وتجعله يزوي عنك العلم الكثير قال ابن شهاب رحمه الله تعالى قال ابن شهاب رحمه الله تعالى ابن شهاب الزهري قال كان أبو سلمة يماري عبد الله بن عباس فحرم خيرا كثيرا فحرم خيرا كثيرا ويروى بلفظ فحرم بذالث علما كان هذا قوله الزهري يقول كان أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن كان أبو سلمة يماري بن عباس لأنه قريب في السن ليس بينه مفارق كبير نعم نعباس من صغار الصحابة وهذا مثل الطبيعية يقول كان أبو سلمة يمار ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا وفي لفظ وفي لفظ آخر فحرم بذلك علما كثيرا وهذا حق فإن الممارات تأتينا إن شاء الله تعالى يعني فيها نص مستقل في هذا البيت لكن هنا الممارات مع العالم وهناك مماراة استفيد به فالمماراة للمعلم والمجادلة للمعلم يفوت الإنسان به خير كثير ويحرم به علما كثيرا فإذا ما الذي عليه عليه أن يلتزم ضد ذلك مع المعلم وهو الرفق والتودد وطلب رضا. يلزم معه أو ضد هذا يلزم عليه أن يسلك هذا المثلث وهو طلب الرفق معه يكون رفيقا مع معلمه، ومتوددا له وطالب رضاه فيظهر إيش يظهر أنه بحاجة إلى علمه أليس كذلك ما جئت إليه إلا لتستفيد منه فإذا ما ريته ظهر له كأنك نعم في غنى عنه أو عن علمه فحين فحينئذ يزوي عنك هذا العلم الذي يريد أن يعطيكه فتحرم بذلك كما قال الزهري رحمه الله عن أبي سلمة مع من؟ مع عبد الله بن عباس حرم علما كثيرا أو خيرا كثيرا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أو هناك أدب آخر وهو أنه يجب على المتعلم أن يلتزم الصبر على معلمه واحتمال غضبه إن غضب عليه في بعض الأحيان عند التعليم فإنه إذا لزم هذا فإنه إذا لزم هذا نال بذلك رضاه نال بذلك رضاه وإذا نال بذلك رضاه استخرج ما عنده من العلم إذا نال رضاه استخرج ما عنده من العلم غضب سفيان رحمه الله مرة فتكلم على بعض طلابه فقال له شخص لو كنت أنا ما قبلت ذلك منه فقال له سفيان يا أحمق يا أحمق هو أعقل من أن يفوت ما يتعلمه مني بغضب مني غضبته عليه الخير الذي تتعلمه المعلم يغضب عليك لأجل ماذا لأجل مصلحتك أنت يراك فعلت فعلا يفوت عليك المصلحة فيغضب لأجل ذلك ما يغضب عبثا فيغضب لأجل ذلك فإذا أنت لم تصبر على غضبه وتحاول إرضاءه إن زويت عنه أو إن زوى عنك ففاتك العلم ولم تستخرج منه شيئا وإن أنت صبرت وكابتت في هذا النفس النفس لها إدباع ربما في مثل هذا الموقف يأتيها التسويل فتنزوي فقل أنا جئت أتعلم وإلا جئت يذلني يحصل هذا بعض الأحيان ولا لا يحصل من بعض الناس ليس من جميعهم لكن من بعض الناس قل أنا جئت أتعلم ما يذلني فينصرف ويترك التعلم أو يرد برد سيء فلا يستفيد فحينئذ لا يستخرج ما عند المعلم من العلوم ولذلك قيل اصبر على مر الجفى من معلمي اصبر على مر الجفى من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته يعني إذا نفر عنك المعلم وغضب عليك وصبرت أنت رسوخ العلم في هذه النفرات إذا رجعت إليه وحاولت استرضاءه وأرضيته أو صبرت عليه يزيدك العلم فتزداد رسوخا في العلم ولا لا فإن رسوخ العلم في نفراته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته يبقى جاهل يرفض التعلم ومن فاته التعليم حين شبابه تكبر عليه أربعاً لوفاته ومن فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته يسأل سائل يقول كيف هذا البيت يعني أنا وأنت في سن الشباب في حلقة الشيخ فحينما يجفو علينا الشيخ ويغضب يسوق في حقه في سنه وفي منزله هو ويسوق في حقنا نحن أن نتحمل لأننا بمنزلة الأولاد لكن إذا نفرت وأعرضت عن العلم وجئت وأنت كبير بعد ذلك تبغى تتعلم ما عاد فيه في وقت المشيب يكون الضعف ويتكون الأنفة أكثر وأكثر لأن شرخ الشباب لين يقبل منك التعديل أما الشايب ينكتب فإذا جاء يتعلمه كبير في الغالب ما يطلب بعكس الصغير فلهذا يقول ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفائه وذلك لأنه قد آثر الجهل فحينئذ يكون إيش ميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء ويقول القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبوره فهو ميت وإن كان يمشي على رجلين ميت وإن كان يمشي على رجلين فينبغي لطالب العلم أن يصبر على معلمه وأن يتحمل منه ما يراه من جفوة أو غضب حينما يغضب عليه لأنه إنما يغضب لأجل مصلحته ومنفعته جاء في خبر عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه وهذا ذكره الذين تكلموا على هذه الآداب كالجامع الخطيب البغداد في الجامع وغيره نعم أنه ذكر أن من حق العالم على طلابه عدة أمور فنضيفها إلى ما إلى هذه الثلاثة التي تقدمت فمن هذا أن تكثر عليه في السؤال وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بالأمزلة مستقلا ألا تكثر عليه في السؤال لي معشر الأبناء ولو أقترت عليكم في هذا فإني قد لخصت لكم المهم من الآداب في هذا الباب احت... يعني احتسابا واقتصارا عليكم فأنت ستحتاج أن تقرأ عددا من الكتب وستجد أكثر مما أقوله لك ولكن خذ هذه على عجالة فالأول فالأول لا تكثر على المعلم من السؤال هذا أولا إضافة إلى ما تقدم تصبح كم؟ أربعة العد عندكم أنتم تعدون أنا قد أوكلت بالعدد إليكم نعم الثاني ألا تُعَنِّثَهُ في الجواب. وهذا من الآداب المهمة فإن نرى في هذا العصر بعض الطلبة يسأل لا سؤال مستفيد سؤال مختبر يسأل لا سؤال مستفيد وإنما يسأل سؤال مختبر نعم وافرض أنك وافقت أن هذا المعلم ما عرف هذا السؤال ما يعيبه فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاق بكل شيء علما أما المرء فما من إنسان إلا وعنده ما ليس عنده الآخر فأنت ينبغي لك أن تسأل عما تحتاج إليه وأن تكون نيتك في السؤال خالصة وقصدك بذلك الاستفادة فلا تعنت المعلم في الجواب وكأنك تختبره هذا الخامس بناء على عددكم ولا لا السادس أو الخامس إذن اختلفت الرواس فأنا سأعد وأنتم تحسبون ثم أيضا لا تلح عليه إذا كسل من آداب الطالب مع المعلم ألا يلح في السؤال عليه إذا رأى منه فتورا وكتلا نعم لما؟ لأن للمعلم أوقات يخلو فيها وللمعلم مشاغل يشتغل بها فربما كدرت صفوى مزاجه فأنت لا تلح عليه إذا رأيته في مرحلة من المراحل ولديه كثور أو لديه كسل فعليك أن تلح عليه وأيضا من الآداب أن ألا تطلب عثرته من الآداب أن ألا تطلب عثرة المعلم يعني إذا أجاب بجواب اجتهد هو فيه ويرى هذا يدين الله سبحانه وتعالى بهذا خالف في ذلك آخرين وكان فيما يسوق فيه المخالفة فيما يسوق فيه الاجتهاد يعني اجتهد فوقع رأيه على كذا فيما يسوق فيه وهذا ضابط وقيد لا بد منه فسألته فرأيت أنه قد أخطأ في هذا الجواب هو لا يرى أنه أخطأ وأنت ترى أنه قد عثر في هذا الجواب وأخطأ فأنت لا تطلب عشرة فعليك أن تبتعد عن ذلك وعليك أيضا أن تفشي له سرا إذا أسر إليك بسر فلا يجوز لك أن تفشي له سرا بحال من الأحوال لما؟ لأنه قد استأمنك عليه قد استأمنك عليه والدليل على ذلك حديث أنس مع أمي أم سليك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الأجلة وبعض الصور معنا فيما بعد، لكن لا بعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذات يوم أنسا رضي الله عنه لبعض حاجته واستسره على ذلك فقال لا تخبر بذلك فمر على أمه فقال قالت أين تريد قال ذاهب في أمر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أمة إنه سر استسرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تحدث به أحدا قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على المتعلم أن لا يفشي سر معلمه إن أسر إليه بشيء فإنه إذا ما اطلع المعلم على ذلك وانتشار ذلك علم أنه إنما انتشر من طريق من؟ من طريق ذلك مطالب والتلميذ فسيغضب عليه وربما كان ذلك سببا في إبعاده وأيضا ينبغي له كما يقول علي رضي الله تعالى عنه ألا يأخذ بثوبه إذا كان في مجلس يعني إذا كان جالس معك في مجلس وقام لا تأخذ بثوبه يقول له يا شيخ لحظة نعم؟ لا تأخذ ثوب دعه ما دام انطلق خلاص وخذ منه في الوقت الآخر فيقول علي, علي رضي الله عنه وأن لا تأخذ بثوبه إلى فلا تجر ثوبه لا تجر عباءته نعم وهذا أدب رفيع وهذا أدب رفيع وأيضا من الآداب ان زل المعلم عليك أن تقبل معذرته إذا جفى عليك واجتهد لكنه أخطأ فجاءك معتذرا متوددا إليك يا بني لعلي أخطأت عليك نعم أو أسأت إليك فما قصدت إلا خيرا وأرجو أن تعذرني في ذلك والمرء بشر يغضب ويقول في الرضا ما لا يقول في الغضب ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا فإذا رأيت منه ذلك يجب عليك أن تقبل مع زرته من هذه الوصايا من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول وعليك أن توقره لله وتعظمه لله يعني ما هو لأجل شيء آخر وإنما تعظمه لله تعظمه لله وتوقيره لله تبارك وتعالى ما دام يحفظ أمر الله ما دام يحفظ أمر الله هذا شرط. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى قضاء حاجته إذا كانت له حاجة تسبق القوم إلى قضاء حاجته فيجب على الطالب أن يكون على هذه الأوضاع التي تذكرنا مع شيخه كما يجب عليه أيضا الاعتراف بفضل معلمه عليه وهذا من الآداب التي تدخل في احترام الأستاذ يجب عليك أن تعترف بفضله وجميل صنيعه وعظيم بره وأحسانه إليك كما يجب عليك أن تدعو له أن تدعو له. قال أحمد رحمه الله إني لا أدعو للشافعي مع أبوية في صلاتي. أحمد يقول إني لا أدعو للشافعي مع أبوية في صلاتي في سجوده. وهو أحمد رحمه الله. لكن أيضا شيخه الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا ويجب عليك أن تنشر محاسنا. وأن تكف عن هفواته وزلاته التي قد تحدث في بعض الأحيان الواجب عليك نشر الجميل وسفر القبيح فإن هذا من أوجب أموره عليك وما هذا منك إلا مكافأة له في جانب من الجوانب إذ أدى إليك الجميل وصانك هو بأمر الله عن القبيل فأدى إليك العلم هذا الذي لا يقدر بثمن وصانك عن ضده وهو الجهل وعن الوقوع فيما تخاف وفيما يرديك في دنياك وأقراك فوجب عليك أن تقوم ببعض حقه في هذا الجانب فإن للمعلم من الفضل عليك ما هو أعظم من فضل أبيك ولهذا قال بعضهم أفضل أستاذي على فضل والدي أفضل أستاذي اسمعوا هذه الأبيات الجميلة أفضل أستاذي على فضل والدي وإن نالني من والدي المجد والشرف أفضل أستاذي على فضل والدي وإن نالني من والدي الفضل والشرف فهذا مرب الروح والروح جوهر يعني المعلق فهذا مرب الروح والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف الجسم كالصدف الصدف قد يكون فيها لؤلؤة وقد يكون فيهاش قد يكون فيها تراب حاضع ما فيها شيء أليس كذلك واضح مع شغلابنا فهذا مربي الروح والروح جوهر جوهر نفيس الجواهر تكن وتحفظ وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف فالصدف أحياناً تحمل لؤلؤة وأحيانا تحمل حجرة وأحيانا تكون فيها أفعال بحر نسى الله العافية والسلامة فهذا الوالد لك مربي الجسد وقد تقبل منه وقد لا تقبل منه ونحن نرى بعض الطلاب يقبلون من معلمين ولا يقبلون من والديهم هذا مشاهد فيقول أفضل أستاذي على فضل والدي وإن نالني من والدي المجد والشرف النسل ينسب إلى الآباء وإن نالني من والد المجد والشرف فهذا مرب الروح والروح جوهر وذاك مرب الجسم والجسم كالصدف الجسم كالصدف وفعلا هذه الصدف قد تحمل خيرا وقد لا تحمل خيرا فيجب على الإنسان أن يقوم بحق المعلم فإنه لا أحد أعظم حق عليك بعد حق الله ووالديك منهم ويقول الآخر إذا فادني انسان إذا نسيت والله إذا أفادك إنسان بفائدة إذا أفادت إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا من العلوم من العلم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسدات يعني أنت الآن تتعلم هذه الفائدة من هذا المعلم وغدا تجحدها وغدا تجحدها فإذا أفادك إنسان بفائدة في العلوم فلازم شكره أبدا وسيأتينا كلام شعبا إن شاء الله تعالى في ذلك يقول ما علمني من علمني حرفا كنت له عبدا ما حيث وسيأتي زيادة مقال له في هذا الجانب هذه رجل نعم لا أذيكم نعم فيقول رحمه الله إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبرة والحسنة لا تتفضل انسب العلم إلى قائل ولا تحسده فالله جل وعلا هو الذي فتح عليه بهذا وأفادك بذلك فلا تحسده وانسب الفضل لأهله فإن من الخير ومن البركة في العلم نسبة الفضل إلى ذويه ونسبة الفضل العلم إلى أهله فإذا من حق المعلم أن تلهج بالدعاء له وبنشره محاسنه ومن حقه أيضا في تعظيمك له ألا تمشي أمامه إذا قرجت معه في طريق إلا أن تخاف عليه فهو كالوالد ألا تمشي أمامه إذا مشيت معه في طريق إلا أن تخاف عليه فإنه كالوالد فبجله تمشي خلفه فإن خفته وقيته وقيت نفسه بنفسك نعم وقيته بنفسك فإن هذا من الآداء بخينئذ والدليل في ذلك قصة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة نعم إذا ذكر الرصد تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخشى عليه وإذا أمن الرصد مشى خلفه ولما قيل له وكان رجلا معروفا بالتجارة يمر على طريق الشام من هذا؟ قال هذا دال يهديني الطريق ولا لا؟ أو هاد يهديني الطريق فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم هادي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرة نعم فإذا تذكر شرا أو خشي عليه شرا فداه نفسه تقدم وحينما يؤمن رضي الله تعالى عنه يترك النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم فمن حق المعلم من هنا ومن هذه المآخذ وأمثالها ألا تقدم بين يديه إلا إذا قشيت ومن حقه أيضا عليك من الآدات ألا تجلس مكانه ألا تجلس مكانه ومن الطريف هنا أذكره مما عشناه نحن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في السنة التي مرض فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رئيس مجلس القضاء لعلى سابقا فكان في مرضه ذلك العام فتخلف عن النزول إلى العمرة في رمضان وكان كرسيه هذا الذي ترونه يجلس عليه فضيلة الشيخ العلامة طالع اللحيدان ويجلس عليه المفتي هذا خلف المقام فهذا كان مجلسه فكانت السنة التي مرض فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جاء الشيخ محمد بن عثيمين وكان يجلس أسفل الكرسي وأبى أن يجلس فوقه والسنها التي أمنى فيها بالحرم المكي الشريف نسيت الآن هي أربعمائة واثنين أو واحد نسيث أظن واثنين كان يصلي العشرة الأخيرة ويترك الوتر لأنه ما فيه وتر في العشرة يؤخر فبل كان يوتر بنا في ذلك الحين كان يوتر مرتين كان يوتر ثم يأتي يشق الصفوف إلى أن يصل إلى الكرسي يجلس تحت وكل ما في ذلك مراراً أن يجلس على الكرسي فأبى فلما توفت الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله جميعاً من السنة القادمة جلس على الكرسي فانظروا إلى مثل هذه الآدات يعني تعيش مع أهلها الذين علموها حقاً وتدبروها وتأملوها فطبقوها فرفعهم الله جل وعلا بما عظموا من يجب تعظيمه فلا ينبغي له أن يجلس مكانه ما دام باقيا والدرس له والمجلس له لا ينبغي أن يجلس مكانه حتى ونوعه وإن جلس فليجلس في غير ذلك المكان فإن هذا مجلس شيخي وأيضا من الآداب أن لا الكلام عنده إلا بإذنه فليلزم الصمت والسكينة والوقاع فإن لزوم الصمت والتكينة والوقار من آداب طلاب العلم مع معلميهم من آداب طلاب العلم مع معلميهم سيأتينا كلام إبراهيم وغيره أنهم إذا رأوا الطالب يتكلم في مجلس الشيوخ قال أيسنا من كل خير سيأتينا إن شاء الله سيأتينا بإذن الله تعالى فالشاهد ينبغي له أن لا يبتدئ عنده بالكلام إلا بإذنه فإن فإن الكلام يقطع عليه ما أورد من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين الكلام يقطع عليه ما أورده من العلم ويشوش ذهنه وأذهان الحاضرين فيكون المتكلم قد أساء إلى المعلم والمتعلم سيأتينا نكير السلف في مثل هذا واصبروا علينا ويأتيكم إن شاء الله الوفاء بالوعد بإذن الله تبارك وتعالى وعليه أيضا أن يكثر الكلام عنده ذاك أن يتكلم في مجلسه إلا بإذنه وهذا آخر أن يكثر الكلام عنده إذا تكلم يتكلم بأدب وقدر يتكلم بأدب وقدر بقدر الحاجة فلا يكثر الكلام عنده ومن الآداب أيضا التي يجب على الطالب أن يراعيها مع المعلم أن يراعي الوقت وقت المعلم فلا يثقل عليه فلا يثقل عليه فإنه إذا أثقل عليه ضجر وإذا ضجر انزوع وأصبح يرغب أو يزهد في لقيه أصبح يذهج في لقيه فلا يكتر الكلام عليه وأيضا لا يطيل في الوقت عليه لأن المعلم يضجر له وقت محدود فإذا رأيت المعلم حان أوان انصرافه نعم فانصرف قبله أنت تتحسس ذلك وتعرف من معلمك وأيضا إن أحسست بشيء من ذلك فعليك أن تقوم قبل أن يلتفث إليك هو ما دام قد انقطع الدرس فإنك حينئذ إذا قمت كنت خفيفا في ظلك ومحبوبا إليه فحينئذ يكون لك القدر عنده أما إما كست معه إلى أن تطلع روحه وتنشف ريقه فهذا في الغالب أنه يضجر يضجر منك وستأتينا أيضا أمدلة لهذا فالحاطن جامع هذا الذي تقدم وما لم نذكره نحن ينحصر ويعود إلى هذه الثلاثة طلب رضا المعلم وتجنب إصخاطه وامتثال أمره وامتثال أمره في غير معصية الله تبارك وتعالى في غير معصية الله تبارك وتعالى فإنه من المتقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ينافي الشر ونحن قد نراه عند بعض الطلاب مع بعض معلميهم وهذا في الحقيقة إنما مدخله من المتصوفة أما أهل العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون هذا من تلاميذهم نرى بعض الناس يرضي معلمه ولو حتى بالباطل هذا غلط لا يجوز وإنما تمتثل أمره في غير معقية الله سبارة وتعالى فقد جاء في الحديث الحسن الذي يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه حسنه البوصير في الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره يعني ترضي معلمك في الدنيا بباطله أو بخطئه الذي هو عليه مصادم للأدلة الصحيحة عن الرسول عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز إذا رأيت الخطأ فلا يجوز لك أن تتابعه عليه أو تقبله منه لكن تلطف فيما في بيانه معه والآخر معه حتى تتبين أما أن تقول له هذا حق وتمشي وهو باطل فأنت أرضيته في دنياه فبعت وأوبقت على نفسك آخرتك نسأل الله العافية والسلامة وليعلم أن من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم من تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا يؤتى من العلم إلا قليلا من تأذى منه الأستاذ حرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم ولا يؤتى من العلم إلا قليلا فعليك أن تبالغ في تعظيم تعظيم معلمك وطلب رضاه وانتذال أمره يحكى أن هارون الرشيد بعث ببنه إلى الأصمع العالم المعروف الأديب اللغوي نعم وهثقة معز بابنه أو بأحد أبنائه إليه ليعلمه ويؤدبه. فرآه ذات يوم يتوضى رأى الخليفة رأى الأصمع يتوضى يغسل رجله وابنه يرش الماء عليه يصب عليه الماء فقال له إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه إنما بعثت به إليك لتعلمه وتؤدبه أَفَلَا أَمَرْتَهُ أَنْ يصب على رجلك باحدى يديه ويغسل بِإِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اللي يسمع الحكايه من اولها يظن انه يمكن كيف تخلي ابن الخليفة يصب الماء على رجلك انا بعثته قال إنما بعثت به إليك لتؤدبه أفلا أمرته أن يصب عليك بإحدى يديه ويغسل بإحدى يديه لجلك الأخرى فهذا الذي كان منهم رحمهم الله به نال العز وبه نال الشرف والسؤدة وبه عز بعدما, بعدما أذل أنفسهم لأهل الفضل في الحق ما هو بالباطل وقد سبق معنا بالأمس أن التملق مذموم إلا للمعلم في طلب العلم فإنه محمود العلم عز لا ذل فيه يقولون العلم عز لا ذل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه هذه مقالة للثلف قديم العلم عز لا ذل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه يعني إذا كان عندك تكبر وأنفة ما تدرك العلم أليس كذلك؟ فإذا كان عندك كبر وأنفة ما يمكن أن تتعلم فلا بد أن تذل النفس حتى تتعلم فإذا أذلتها عدت فيما بعد بعد أن يذهب ذلك المعلم وتتربع أنت مكانه فيأتيك العج ونظم بعضهم هذا المعنى بقوله أرالك نفسا تشتهي أن تعذها، أرالك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال حتى تذلها. أرالك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها. تذلها. إذا العلم عز لا ذل فيه، ولا يدرك إلا بذل لا عز. لا بد أن يذل المتعلم نفسه ويرغمها بجميع أنواع المراغم في القلة قلة اليد والصبر عليها بصبره على جفى المعلم بصبره عن بعده عن وطنه عن بعده عن أهله هذا ما يخص شيء من ذن ولكن العز في هذا حقيقة العز هو في هذا بعد أيام تعز بإذن الله تبارك وتعالى وهذا الباب باب واسع لا يمكن أن يأتي عليه الحفظ ولو أردنا أن نستقصي لحتجنا على حسب ما قسمت وهذا الشرح عندي أنا مكتوب في كتاب كبير لهذه المنظومة ولله الحمد وأن تزع منه لو أردنا أن نستقصي بهذا لكتبنا فيه كتابا مثل هذا في هذا الجانب فقط لا نخرج عنه ومثله في الذي تقدم معنا بالأمس بل والله كما قلت لكم بالأمس إن الذي تكلمنا عليه بالامس فيه كتب مستقلة لا يدخل معها شيء فالواجب علينا أن نعنى بمثل هذه الأخلاق فإن هذه الأخلاق والآداب وأنتم أهلها ولله الحمد معشر الإخوة والأبناء هذه الأخلاق هي التي تنظف هذه المواعين الجسم معون لهذه الأخلاق فإذا نظف وطرحت وسكبت فيه هذه الأخلاق وتحلى بها كمل الجوهر والصدف كمل الجوهر والصدف وكانت هذه الصدفة تحتوي على لؤلؤة في داخلها فهذه اللؤلؤ هي الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة وإليكم معشراء الإخوة والأبناء بعض ما جاء عن ثلفنا الصالح في هذا الجانب جانب الاحترام للمعلم وتوقيره وتبجيله وإعزازه والمبالغة في تعظيمه يقول مغيرة كنا نهاب إبراهيم النخعي كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير أهل الدنيا يهبون الأمر ولا لا ويعظمونهم ولا لا ويجلونهم وربما هذا الإجلال لا يجوز قد يكون بعض هؤلاء لا يجوز إجلاله إلا من ناحية كونه سلطان فعنده من البلايا والمعاطي والفسق والفجور وإلى آخره ومع ذلك يجل نعم فهذا العالم يجب أن يجل أنه قائم بأمر الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما دام قائما بأمر الله يجب على الطالب أن يجل شيخه ويعظمه لله ويوقره لله ما دام قائما بأمر بأمر الله تبارك وتعالى فمن أجلال المعلم أن تهابه وأن تحترمه وأن تبالغ في تعظيمه وتوقيره هؤلاء السلف الصالحون في عهد التابعين يقولوا كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي وإبراهيم النخعي من هو رحمه الله كما يهاب الأمير ويقول أيوب السختياني رحمه الله يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان الرجل يجلس إلى الحسن يعني البطري يجلس إلى الحسن ثلاث سنين ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له ثلاث سنين يقول, ما يقول, يقول كان الرجل يجلس يحكي الذي رأى كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين لا يسأله عن شيء هيبة له هيبة له وهذا أنت تعتبر في نفسك بعض العلماء تتردد عليه مرة ومرتين وثلاث وتهاب أن تسأله فهذا من إجلال العالم كان الرجل يجلس إلى حسن ثلاثة سنين لا يسأله عن شيء هيبة له ويقول عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن ما كان إنسان هذا من هو عبد الرحمن ابن حرمله الأسلمي رحمه الله يقول ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير وهذا من مهابته ومن اجلال أصحابه له فإن القادم إذا قدم على مجلسه ومجالس أمثال هؤلاء ورأى ما يفعله أصحابهم بهم تلقى الهيب له في قلوبهم فمن تعظيمهم يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا من تعظيم الطلبة لمشايخهم ومن إجلالهم له لهم يعظم هؤلاء العلماء في أعين الغرباء إذا وفدوا عليه، فهذا سعيد لا يجرء إنسان على سؤاله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير ويقول سفيان رحمه الله كان ابن شهاب يقول جالت سعيد بن المسيب ست سنين هذا الآن من اسمع هذا الزهري ابن شهاب الزهري يقول جالست سعيد بن المسيب ست سنين تحاك ركبتي ركبته ركبتي تحاك ركبته يعني ها هكذا. هكذا أمامه تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث هذا بن شهاب الزهري يقول هذا الكلام جالسته ست سنين يقول تحاك ركبتي ركبته ركبتي ركبته ركبته مفعول به وركبة ابن شهاب فاعد تحاك ركبتي ركبته لا أقدر أسأله عن شيء أو على حديث إلا أني أقول قالوا اليوم كذا وقال القوم وقال القوم كذا وقال اليوم كذا قال فينطلق ويحدثني فينطلق ويحدثني شوف المبالغة التعظيم والاستحياء من الأشياء ما يقول لحدثني نعم لكن يأتي بها بأسلوب مؤدب قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم كذا وقال القوم كذا فينطلق سعيد كالسيء يحدثه رحمهم الله تعالى في المسألة الفلانية ويسوق الحديث في المسألة الفلانية ويسوق الحديث قبل شهاب يسمى ست سنوات ما كان يقول له حديث ولكن يسأله هو فيقول ما حكم كذا ما فعل كذا اليوم يجلس الكل من أول ما يراه يبغى جميع الأسئلة من أول أبواب العلم إلى آخرها في جلسة واحدة وربما في دقيقة واحدة ووقفة واحدة عند باب السيارة هذا ما يمكن أن يأكل ما يمكن أبدا لما معشر الإخوة والأبناء لأن الجلوس إلى العالم اليوم تحصل مسألتك ومسائل أخرى معها واليوم تصل إلى فائدتك وتضم إليها فوائد من نخب العلم التي تلتقط فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فانظر إلى هذا الأدب من ابن شهاب مع مع ابن المسيد رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا ويقول أبو عاصم النبيل كنا عند ابن عون ابو عاصم يقول كنا عند ابن عون وابن عون من هو؟ من هو؟ عبد الله؟ ابن عون بن أرطبان كنا عند ابن عون يجعل العلم له بازيا يصادو أموال المساكين لا هذا يجعل العلم له بازيا يصادو أموال المساكين احتلت الدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين أين رواياتك في سردها أو في ذمها في الوالقرا عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهته بها فإن قلت أكرهته فماذا كذا زل حمار العلم في الطين وقبله فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين فالشاهد منه ابن عون ابن عون كان معظما فهذا أبو عاطم يقول كنا عند ابن عون وهو يحدث يحدث فمر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن مر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن ذا بيطالب بنعلبة ذا بيطالب في موكبه وكان يوم إذن يدعى إماما بعد وفاة أخيه محمد محمد بن عبد الله الحسن نعم كان يدعى إماما قد وصل بين الناس إلى مرتبة عالية جدا فمر في موكبه بجوار عبد الله بن عون بن عرطبان وهو يحدث الطلابه يقول أبو عاصم رحمه الله يقول فلم يجرع أو قال فما جسر, جسر أحد أن يلتفت إليه فينظر إليه فضلا عن, عن أن يقوم إليه هيبة لابن عون كانوا في مجلس ابن عون فمر هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظيم وقد أصبح إماما يدعى في الناس بالإمام بعد مقتل أخيه فالذي لم يعزه سيأتيه الآن وقت عزا ولا لا نعم ينبغي له أن يقوم هذه فرصته له لا؟ يقول يقول أما جسر أحد أن ينظر إليه ولا يلتفت إليه لما هيبة لابن عوف فكان في قلوبهم أعظم هيبة من من يقال له الإمام والأمير هذا موقف من مواقف إجلال هؤلاء وبذلك نالوا هذه المكانة التي الآن نحن نذكرها لهم و. ننقل عنهم رحمهم الله تعالى فيها ويقول إسحاق الشهيدي كنت أرى يحيى القطان يقول إسحاق الشهيدي كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل ثارية مسجده إلى أصل مئذنة منارة مسجده يستند إلى أصل منارة مسجده فيقوم عليه ويقف بين يديه ابن المدينة والشاذكون ابن المديني والشادكون وعمر بن علي وأحمد بن حنبل يسألوا قياما لا يقول لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب ولا يجلسون اعظاما الله حتى يؤذن المغرب هذا يقول شف أنا رأيت ما أحد يحدثه أنا يقول رأيت هذا يحيط حاف الشهيد وهو ثقة. ذكره العلماء يقول كنت أرى يحيى القطان إذا صلى العصر في مسجده استند إلى منارة مسجده فيقف بين يديه ابن المدين والشاذكون وعمر بن علي وأحمد بن حنبل وابن معين يسألونهم عن الحديث وهم قيام على أرجلهم لا يقول لهم لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب وهم لا يجلسون هيبة وإعظام له. من يصبر على هذا اليوم؟ والله لولا أن الذين يحكونه أئمة ونقله إلينا في كتبهم الأئمة لما صدقه العقد ولقى هذا الضرب من الخيال. وقد يأتي إنسان ويتطرق إلى نفسه بعض الأحيان أن هذا إيش؟ ان هذا غلو؟ من هم هؤلاء؟ أئمة الفداء الذين حفظ الله بهم الدين ما كان لهؤلاء أن يغلو؟ ولكن هذا التعظيم لحملة العلم ولأهل العلم رحمهم الله تعالى فلذلك أنالهم الله جل وعلا العظمة في نفوس الناس كما عظمهم من أخذوا عنه شرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا بعض وقد نعلم أو تعلمون جميعا قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما أمسك بركاب زيد ابن ثابت وحينما أمسك بركاب أبي ابن كعب فقيل له في كلا الحالتين قال له زيد وقيل له مع كعب أتمسك وأنت ابن وأنت عم رسول الله بركاب رجل من الأنصار فقال رضي الله تعالى عنهما هكذا نصنع بالعلماء هكذا نصنع بالعلماء وروى الحسن أيضا يقول رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب فقال له قائل أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركاب أبي وهو رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرح اسمعوا هذه المقالة الجميلة ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف وأبي بن كعب حبر للا حبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا ابن عباس وهو من صغار الصحابة يجل هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك إلا لأنه بحاجة إلى أن يتعلم منه وعن عبد الرحمن بن رجيم قال مررت بالربدة. الربدة جهة الحناكية الآن كان الطريق الحاج من جهة العراق تمر عليها التي تمر على طريق زبيدة البركة التي وضعتها للحجاج في الطريق يشربون منها الماء حتى يصلوا إلى مكة مصانع الماء التي في طريق مكة التي يقدموا بها القادم من العراق حتى يصل مكة فيقول عبد الرحمن مررنا بالربدة فإيل لنا ها هنا سلمة ابن الأكوة رضي الله تعالى عنه فأتيته مسلماً فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج لي كف ضخمة ككف البعير وفي رواية كخف البعير وكان سلمة رجلا طوالا ذو جثة. جثة عظيمة قال فأخرج إلي يدا ضخمة كخف البعير أو ككف البعير فقمنا إليها فقبلناها لماذا؟ لأنه ذكر لهم موجبا وهو أنها بايعت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف انحازوا من طريقهم ومروا على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبجلونه ويعظمونه واستفاد منه هذه الفائدة أنه بايع بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس دخل في عموم المبايعين ولم يضرب بطفقة يده رضي الله تعالى عنه ويقول سعيد أيضا ابن جبير رحمه الله كان بن عباس إذا حدثني بالحديث وجاء بلفظ كان يحدثني بالحديث فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي فأشتهي أن أقفر رأسه لو كان يأذن به قال بعضهم معلقا على هذا قال وذلك لما وجده من فائدة هذه الأحاديث فقد روى رمأه رحمه الله تعالى في المسائل التي كانت تتردد في نفسه فكلما سمع حديثا استفاد فقها كلما سمع حديثا استفاد علما ويقول شعبة رحمه الله من تعلمت منه حرفا عدت نفسي له عبدا ما كان حيا هذا شعب يقول من تعلمت منه حرفا عدت له نفسي عبدا ما كان حيا وجاءت رواية أخرى عنه أيضا عند الخطيب في الجامع يقول ما من أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت يأخذ هذه الأحاديث ولو ما هي إلا ثلاثة يأخذ هذه الأحاديث ويرى نفسه عبد له وذلك لما, لما له عليه من الفضل في تحديثه بهذه الثلاثة الأحاديث بعض الناس يوم تعلمه سنة وسنتين وثلاث وأربع ويمر بك بعد مدة وكأنه لا يعرفك حتى السلام لا يسلمه عليه ولو كان ذلك لحق الله يعني كان هذا المعلم مبتدعا لقلنا له الحق ولكن تجد بعضهم معلمه من علماء السنة يمر من عنده وكأنه ليس له حق عليه وكأنه ما عرفه فهل هذا من التوقير والتعظيم والإجلال للمعلم؟ فانظروا إلى حال هؤلاء الأسلاف وإلى حالنا ومن احترام المعلم أيضاً توقير مجلسه هذا يضاف إلى الآداب السابقة من احترام المعلم توقير مجلسه وصيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح والسمت والوقار صيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح في والوقار فيجب أن يصان مجلس المعلم فإن هذا من احترامه فإذا احترمت مجلسه فإنك تحترمه والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا وأيضا جاء عند أبي داود في السنة من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير وفي بعض الطرق فرأيت أصحابه جالسين بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير بين يديه جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المجلس يتكلم وهم كأن على رؤوسهم الطير وهذه العبارة كأن على رؤوسنا الطير أو كأن على رؤوسهم الطير هذه إنما تطلق في الغالب على القراء والعلماء في مجالس مشايخهم وأستاذيهم ومعلميهم فمعنى قولهم كأن على رؤوسهم الطير الأول، كما قال أبو بكر الأنباري، الأول إما أن يكون معناه أنهم ساكنون، فلا يتحركون ويغبون أبطارهم، فلا تسمع لهم صوتا ولا تبصر لهم حركة، وهذه الحال شبهوها بمن على رأسه طير، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، إذا تحرك الغصن طار العصفور أليس كذلك؟ يخاف أن يأتيه حدق، فإذا سكن الغصن نزل عليه الطير، فلشدة سكونهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير يراقبون يخافون يتحركون فتطير، فهذا معنى، ومعنى آخر يقولون إن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يقول للريح أقلين فتقله هو وأطحابه وكان يقول للطير أظلين فتظله هو وأطحابه أطحابه فكان أطحابه يبالغون في تعظيمه فلا يتحركون بين يديه ولا يرفعون إليه أبصارهم كأن على رؤوسهم هذه الطير فإنما نزلت على رؤوسهم ليست في السماء تضلهم فهذا معنى آخر والجامع فيهما جميعا السكون والركود والوقار وحسن السمت وعدم الطيش في مجالس العلم فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون بشيء في مجالس أشياءهم إلا أن يسألهم فيجيبون فإذا سئلوا أجابوا فمن ذلك يقال للإنسان فلان كأنما على رأسه الطير قال أحمد بن سنان القطان يقول أحمد ابن سنان القطان مبينا احترامهم في ذلك الحين يقول كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه أحد كان عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الشهير العلم لا يتحدث في مجلسه أحد فإن تحدث أحد أو بري قلم صح وقال وجاءت رواية أخرى أيضا في هذا الطدد كلها في وصف مجلس عبد الرحمن بن المهدي، فقيل فيه أيضا إنه كان لا يتحدث فيه أحد ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد وكان إذا بري فيه قلم صاح، وأخذ عليه ودخل أخذ عليه ودخل لبس النعل ودخل بيته وتركهم وكان أيضا ابن نمير كذلك وهو من رجال مسلم نعم عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخالفي الكوفي كان كذلك وكان يغضب ويصيح إذا رأى الحديث في مجلسه أو بري الأقلام لأن طالب العلم يستعد ببري أقلامه قبل أن يفد هذا طالب العلم يبري الأقلام قبل أن يدخل إلى المجلس ويعد محبرته وكاغده وأقلامه قبل الدخول فإذا دخل لزم السكينة والصمت والوقار فكان ابن نمير يغضب ويصيح وإذا رأى من يبري قلماً تغير وجهه وقام تغير وجهه وقام اليوم أنت تتكلم في القاعة في قاعة الدرس وتتكلم يتكلم في الجوال أين هذا الأدب يعني لو كنت تتكلم في فيزياء ولا في كيمياء ولا في النجارة ولا في الخراطة والحدادة يمكن يهون لكن تتكلم معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما رأيته في جلسته على غير جلسة طلبة العلم الذين قد تهيؤوا للتحصيل وهذا من سوء الآداب في مجالس المعلمين فينبغي للطالب أن يتجنبه يقولون أيضا في وصف مجلس وكيع واحترام أصحابه لمجلسه رحمه الله يقولون كان وكيع في مجلسه كان الناس في مجلس وكيع إذا جلسوا كأنهم في صلاة إيش معنى هذا شكينة وخضوع وليس هناك أي تشويش فإنما هناك سماع لهذا العلم الذي يلقى, يلقى كان الناس في مجلس وكيع كأنهم في صلاة فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعال ودخل ما يتكلم فاستيأخذ نعله ويدخل إلى بيته ويدعهم فيعرفون حينئذ أنه قد حدث ما يوجب ذلك وضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي وهو يحدث وهو يحدّه فقال من ضحك فأشار له إلى رجل فقال رحمه الله تطلب العلم وأنت تضحك ثم قام وقال والله لا حدثتكم شهرا يعني هل الآن مناسب للضحك ليست مناسبة للضحك مناسبة الأحاديث التي تلقى والعلم الشرعي الذي يلقى التوقير والتبجيل والاحترام وشخوص الأبصار إلى المعلم. واشتداد المسامع إليه لأنه يطرح علما لا يطرح هزلا فتضحك أنت فقال عبد الرحمن من هذا الذي ضحف فأشاروا إلى رجل فقال تطلب العلم وأنت تضحك يعني هل هذا من سيمة أهل الجد في الطلب لا ليس من سيمة أهل الجد في الطلب وإنما هذا من علامة عدم المبالاة والاكتراس بالعلم. وأيضا مما ينبغي أن يلتزمه الطالب مع شيخه في احترامه له أن يستقي طلب الإعادة والاستفهام لما قد فهمه وتكرار السؤال لما قد سمعه أن يتجنب هذا الأدب فإنه سيء هذا الخلق سيء أنت سمعت الآن الشيخ سمعت كلامه واضح وفهمت كلامه فلما طلبت التكرار للإعادة فهذا سيء جدا قال أبو عمر الحوضي حفص بن عمر بن حاسم من سخبر عمر الحوضي وهو من داود داوود أيضا قال رأيت شعبة بن الحجاج أقام عثمان عفانا عفان, عفان أقامه عدة مرات من مجلسه أقام عدة مرات من مجلسه من هو عفان؟ من أمة الحديث عثمان بن مسلم الصفار كان حافظا إذا شك في حرف في الحديث تركه ومحن ذلك. نعم ومع ذلك كان رحمه الله في هذا المجلس يقام مرارا مجلس من من نعم شعبة أقامه مرارا كثيرة مما يكرر عليه مما يكرر عليه لماذا لأنه له قصد آخر وهو يبقى يحفظ الحديث حرفا حرفا صعب جدا ولهذا لا أدري أنا نفيذ الآن هو يحيا ولا علي بالمديني يقول أقبل كلام الناس جميعا في الرجال إلا عفان بن مسلم الصفار وابن نعي ليش قال ما يتركون أحد إلا ويقعون فيه لماذا لأنهم يبغون الحافظ مثله الذي يقال عنه حافظ لابد أن يكون مثلهم ما يخلم حرفا ما يأتي بيد الفاء لا بد أن يكون مثلهم فلو خرم حرفاً نقدو قال هذا ما يمكن أن يتأسى أبو نعيم نعرف قصته الفضل بن ذكي مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل حتى رفسه الرفسة فأقعده على استهي لما حدثه بالثلاثين حديثا. قال قلت رحمك الله وساق عشرة حديث وأدخلت العاشر ليس منها وأحمد يقول لا تفعل ترى الرجل حافظ قال لا لا بد يختبره وهذا جائز لكن الشاهد أن هؤلاء يريدون الناس في الحفظ سماماً مثلهم صعب فعفان بن مسلم الصفار كان حافظا جدا فكل مرة يردد على شعبه يستفهمه ويكرر ويكرر وهو فهم الحديث وحافظ الحديث لكن يريد أن ينقله بالحرف ما يريد يخرب حرفه فأقامه شعبه عدة مرات أخرجه من مجلسه فينبغي للإنسان إذا فهم الفهم الذي لا يحرف المعنى أن يكتفي به فإن أملأ عليه الشيخ فالحمد لله وإلا فيعبر بما لا يحيل الألفاظ عن معانيها مدام مستطيعا في ذلك وعليه أيضا من الآداب السيئة التي يعني يحذر منها وهي منتشرة أيضا الآن على طالب العلم أن يلزم الأدب مع شيخه والاحترام لأستاذه فلا يخاطبه بلفظ افهمني افهمني يا شيخ اليوم نسمع أليس كذلك؟ هذا اللفظ لا ينبغي أن تقول لشيخك افهمني قال الخليل بن كريد رحمه الله قال رجل لشريك افهمني يا أبا عبد الله فغضب قال الخليل بن كريد قال رجل لشريك افهمني يا أبا عبد الله فقال له بعدما غضب ليس علي أن أفهمك إنما علي أن أحدثك أن أحدثك يعني هذا يعني استصغر للشيخ واستهجان له، افهمني. أنت تكلمت إليه بكلام فطيح، يعقل أنه ما فهمك؟ فلا تقل هذا اللفظ إلا إذا استعادك هو، إذا استعاد منك السؤال أعد، فنعم. أما أن تتكلم وهو يصلي إليك ثم ينطلق ويسرد الإجابة، نعم، فتقول له افهمني، هذا طعن فيه مبطل، أنه لا يفهم. أو بعيد الفهم أو بطيء الفهم ولم يفهمت فلا ينبغي لطالب العلم أن يستخدم مع شيخه في المقاطبة افهمني ولهذا قال بعض الطلاب للزهري أعد علينا الحديث قال لهم رحمه الله نقل الصخر أهوى نقل الصخر أهوى أنقل صخرة أهوى علي من أن أعيد عليكم الحديث لما لأنه علم رحمه الله تعالى أنهم قد فهموا وسمعوا ولكن يريدون ما أراد عفان فأبى رحمه الله تعالى أن يعيد ذلك نعم وأيضا ينبغي للطالب بل يجب على الطالب أن يتجنب مداخلة الشيخ أن يتجنب مداخلة الشيخ وهذا من سيء الآداء يجب أن يتجنب الطالب مداخلة الشيخ أثناء كلامه فإن هذا منسوب إلى سوء الأدب وقد كان السلف ينفرون منه أشد النفور ويمقتون صاحبه أشد المقت فهذا عطاء ابن أبي رباح كان يحدث رحمه الله فتحدث رجل فاعترضه آخر يعني تحدث الأول ثم دخل الثاني فقال عطاء سبحان الله سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأحلام ما هذه الأحلام وأخذ يكرر سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأحلام ما هذه العقول فالواجب على العبد طالب العلم أن يحترم الشيخ فلا يقاطعه ولا يداخل في مجلسه ويصري حتى إيش حتى يفرغ من حديثه، فإذا سمع وكان هناك ما يجب استأذن، فيقول هنا عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق ما هذه الأعلام الأحلام إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي إني لا أحسن منه شوف الأدب. أنا أسمع هذا الحديث من الشيخ يقول عطاء أسمع الحديث من الشيخ المتكلم وأنا أعرف هذا الحديث أعرفه تماما لكني محافظة على هذا الأدب أريه من نفسي كأني لا أعلم من هذا الحديث شيئا يتظاهر له بذلك فكيف الذي لا شيء عنده وتجد منه سوء الأدب هذا هذا مما ينفر المعلم من الإقبال على على طلابه والمتعلمين منه ومما يشوش عليه وربما فوت على الطالب أو الطلاب فائدة أعظم كان العالم أو الشيخ يريد أن يلقيها ففاتت عليهم بسبب ذلك والدليل على هذا لا بأس نحن الآن في آخر الوقت ما نختبركم نحرككم أنا الآن أحرككم فهذا إن شاء الله لا بأس به ما الدليل عليه؟ ها لا هذا فعل هذا فعل فسأل الآن نحن في الكلام نعم نعم وارد هذا لكن نحن نريد غيره في أنه يذهب الخير على المعلم الذي يريد أن يعطيه بهذه المقاطعة نعم أحسن هذا هو خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعلم أصحابه بليلة القدر أي ليلة هي فسلاحى رجلان في المجلس عنده وارتفعت أصواتهم فأنسيها صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك لعل في ذلك خير فالشاهد أن هذه المداخلة التي تكون في مجلس العالم في مجلس التعليم في مجلس الحديث قد تكون شؤما على المتعلمين فيفوت عليهم من الخير ما هو أعظم مما حصل فالواجب على طالب العلم أن, أن يكف عن هذا فإن هذا معدود عند السلف من سيء الآداء يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده هذا الشيخ يتكلم ويدرس وهو داخلهم يتكلم معهم يقول يا إثنى من كل خير عنده ما عبد حصل من خير أبدا لما؟ لأن إذا كانت هذه أخلاقه نعلم أنه لم يحصل سيأتي عند هذا العالم بهذه الطريقة ولا يحصل ويذهب عند العالم الآخر بهذه الطريقة ولا يحصل والثالث ورابع وخامس فكلما جلس مجلس كان هذا دائبه لا يمكن أن يحصل فلهذا يقول أيثنى من كل خير عنده ما في شيء فهذا الخلق يا معشر الإخوة والأبناء مهم جدا فينبغي أن يقاطع العالم والمحدث والمعلم أثناء تحدثه وتعليمه الواجب الركود والسكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وبه نختم هذا المشوار الطويل الذي قطعنا أمس نصفه واليوم نصفه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإفتاد أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير هذه أقرأها نعم هذا واحد. سؤال الأول يقول نطلب منك أن تذكر لنا بعضا من علم الشيخ النجم رحمه الله وأخلاقه وسيرته هذا المجلس لا يتسع له وأنا قد كتبت نبذة مختصرة في أريقات يثيرة والآن أجمع فيه كتابا وأسأل الله جل وعز أن يعين على إخراجه قريبا بحوله وقوته نعم نعم وهذا يقول هل إذا بلغ المرء سن الأربعين فاته قطار طلب العلم الشرعي لا وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار ما دام عنده الجد والحرص والهمة فإنه بإذن الله يستفيد بإذن الله يستفيد نعم وهذا يسأل عن ضوابط الاجتهاد الذي يسوغ فيه الخلاف ما الأمور المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف هي المسائل التي لا نص فيها نعم أو فيها نص ظاهر عن رسول الله صلى الله ليس بظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذه المتائل فنعم يأتي في القلاب أما النصوص التي لا ناتخ لها ولا معارض نعم ولا مخصص وهي دالة دلالة منطوق لا تجاذب للفهم فيها وإنما الدلالة دلالة نطية فيها واهرة وهي محكمة فهذه لا ينبغي أن تخالف بل لا يجوز أن تخالف وينكر على من خالفها أما المسائل التي يخفى فيها النص نعم تخفى فيها دلالة النص أو لا يوجد فيها نص فهذه محل الخلاف والذي يسوق فيه الخلاف الاجتهاد وهذا يسأل يقول هل هذه الآداب التي ذكرتموها حتى مع شيخ تحفيظ القرآن نعم نعم مع شيخ الذي يحفظك القرآن تعطيه ما يناسبه من هذه وهي والله الحمد مشتركة بين محفظ القرآن والمحدث بالحديث والمعلم للنفيق والمعلم لجميع علوم الشريعة والذي تستفيد منه عموما سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الآلة التي تفيدك في تحصيل العلوم ومعرفة العلوم الشرعية وهذا يقول هذا من الأدب والخروج مع الشيخ عند انتهاء الدرس على شكل جماعة هذا يتأهل من هنا وهذا يتأهل من هنا هذا عائد إليكم وهذا يقول هل في اتخاذ الطلاب الكراسي في حلق العلم نقص في الآداب إذا كان هناك داعي كمن مرض أو به ألم ونحو ذلك فهذا لا بأس به ما في شيء أما أن يتخذ في المعلم فهذا السلف كانوا يكرهونه بلت النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا جلس معهم كان كأحدهم فقالوا لهم رضي الله له رضي الله عنهم لو جعلنا لك إيش دكانا, دكانا حتى يعرفك القادم فإذا جاء يعرف من هذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجرع عليك ما كان في الأول فوضعوا له عليه الصلاة والسلام دكانا يعني مصطبة يجلس عليها وهم تحته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا سائل عندنا معلم قرآن يخالط أهل الأهواء فهل نلتزم معه بذل الآذاب التي ذكرتموها أقول لا تتعلموا على يده أصلا واذهبوا وابحثوا عن غيره أنتم في غينا عنه نعم أما إذا احتجتم إليه حاجة ملحة فخذوا منه بقدر ما تستغنون به ويقوم به دينكم نعم بعض الطلاب يقول إذا نجح مع مدرس المادة أحبه وأثنى عليه خيرا وإذا رسب معه كرهه وتكلم فيه هذا ميزانه ما هو ميزان صحيح ميزانه ميزان طائش نعم فالواجب يعني أن يكون التبجيل للمعلم والاحترام له لما غذاك به من العلم والفوائد سواء وفقت للنجاح. أو لم توفق فإن الطالب قد يكون مجيدا ولكن لا يحالف الحظ فقد يمرض وقد تطرأ له بعض الطوارئ وتعلق له بعض العوارض فلا يوفق في الإجابة في وقت الامتحان، وليس يعني هذا أنه فاشل لا ولكن هذا قدر قدره الله جل وعلا عليه فينبغي له أن لا ينطلق من هذه النظرة الضيقة فعليه أن ينطلق من منطلق الفائدة كما سمعنا من قول شعبة وغيره لتعلمت منه حرف يقول أو كان عنده ثلاثة حديث عدت له نفسي عبدا ما دام حيا وهذا يقول شيخنا نجد بعض نجد بعض المعلمين من بعض المعلمين جفاء في التعامل مع خواص طلابه لا يهتم بهم وربما يغتاب في بعض مجالسه فهل هذا ممن يعظم ويبجل أم ينصح فإذا لم يستجب نتركه حتى لا نتأثر بأخلاقه مع العلم أن له علما أنا استبعد أن يكون عالما بهذه المثابة نعم لكن إن كان كما قال هذا القائل فأنا ما أدري كيف هؤلاء خواصة ويجفوهم الذي يجفو هؤلاء ما هم خواصة الذي يجفوك لا تعد أنت من خواصه لا شك أن له طلاب وأما الغيبة فلا أدري هل هي الغيبة الجائزة أو أنه اشتبه الأمر على هذا الإنسان فظن أن ما يقال غيبة قيل ليوسف بن أسباط بشيء عن وكي رحمه الله رحمهم الله جميعا فقال ذاك يعني ذاك يعني وكي قال ذاك يشبه أستاذه يعني يحيى ابن, يحيى يحيى ابن صالح من حي المؤذن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني يرى السيف وأشع فقال له القائل أما تخشى يا يوسف أن يكون هذا غيبة فقال ولما أسكت وقال فيه ما قال قال أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم فإني إذا ذكرتهم بما فيهم خف عليهم أن يحملوا آثام من تبعهم. نعم ثم ذكر الآية في هذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيام من الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون قال فأنا أرحم إذا ذكرت ما عندهم من غلط وبينته ما حد يتبعهم فحينئذ هذه الغيبة لصلاحهم أو لفسادهم هذه الغيبة الآن هي صورةها صورة الغيبة لكن هل كانت لطالح المغتاب أو لضرره لصالح في الحقيقة هذا لصالحه لو كان المغتاب يعقل هذا الفهم الذي فقهه السلف وفهموه لجاء يقبل رؤوس من حذروا منه لما لأنهم رحموه فما سمع الناس كلامه فيضلون بظلامه فيأتي يوم القيامة فينطبق عليهم قول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة هذه أوزار أنفسهم ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون فهؤلاء في الحقيقة أحسنوا إليهم خففوا عن ظهورهم فلا يحملون أوزار هؤلاء وذلك لأن النار اجتنبوهم فلم يتبعوهم على هذه الأخطاء والبدع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وأعيدكم أننا خلصنا من الطويل فإن شاء الله ننطلق غدا وبإذن الله تعالى أن نريكم ما يصركم وإن كنا إن شاء الله